بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ وَاَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْفِرُ النَّاسُ أَشْفَاتَهُمْ لِرَوْعَةِ مَا لَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ إن شر يره